بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر يا أيها المدثر قم فأذذ قم فأذذ وربك فكذب وربك فكذب وتيابك فقهر، وتيابك فقهر، وروجز فهجر، وروجز فهجر، ولا تمن تستكثب، ولا تمن تستكثب، ولربك تصبر، ولربك تصبر، فإذا نقر في الناقو. فَإِذَا مُفْرَضٌ نَاقُ فَذَالَكَ يَوْمَ إِذِ يَوْمُ النَّعْسِ فَذَالَكَ يَوْمَ إِذِ يَوْمُ النَّعْسِ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِيدًا رَبِّي وَمَنْ خَلَقَ صُورَةً حِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ يَمْدُدْ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَمْ يَمْدُدْ وَبَنِينَ شُهُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا وَمَهَّدْتُ له تبهيدا ثم يغمع أم أزيد ثم يغمع أم أزيد كلا كلا إنه كان لآياتنا عنيدا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهق صعودا، صعودا، إنه فكر وقدر، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نور. لَكَيفَ قَضَّرَ ثُمَّ نَمَرَ ثُمَّ غَسَا وَبَسَرَ ثُمَّ غَسَا وَبَسَرَ ثُمَّ أَذْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ثُمَّ أَذْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ يَقُولُ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ أَقُولُ إِنَّ هَذَا إن هذا إلا قول البشر. إن هذا إلا قول البشر. تؤشر لي سخر. تؤشر لي سخر. وما أدراك ما سخر. وما أدراك ما سخر. لا تبقي ولا تبر. لا تبرك ولا تبرق، لواحة للبشر، لواة للبشر، عليها تسعة عشر، عليها تسعة عشر، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملاك، وما جعل وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَوُوا لِيَسْتَيْتِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَوُوا لِيَسْتَيْتِنَ الذين هوت الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين هوت الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم اور و انذير الذين امنوا ايمانا ولا يصدق الذين اوتوا الكتاب والمهملون وليقول الذين تيقنوا بهم مروا وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا وليكون الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل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 وما يعلم ذنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر كلا والقمر والليل إذ أدرت والليل إذ أدبر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 إلا أصحاب اليمين، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون في جنات يتسألون عن المجرّد. عن المجرمين ما سلككم في سخط ما سلككم في سخط قولوا لم نكن من المصلين قولوا لم نكن من المصلين ولم نكن طعم المسكين ولم نكن طعم المسكين وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ اتَّقِل لليكين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين فما لهم عن التذكرة معرضين كأن كأنهم الوحم مستنفرت من قصوره من قصوره بل يريد كل امرئ منهم أن يختص صحفا من الشره بل يريد صحفا منشرة كلا، كلا، بل لا يخافون الآخرة، بل لا يخافون الآخرة، كلا، إنه تذكره، كلا، إنه تذكره. فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ aku